وفيها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى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 قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف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 ان لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهَا مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى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 ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطاو فيه ولا تطاو فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَرُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَّى